بوك تو طنباي ينميدي ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون جنت ساميو جاكالو حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة برياناً چالاً باوند كاني چالاً أنا ستكاوند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 aina buso leda train ekkutaru sayusafiru imma bilbas aw bilqitar sayusafir imma bilbas aw bilqitar aina yisayantram leda raybuden ravachchu sayati imma alyaw aw ghadan bakiran sayati imma alyaw aw ghadan bakiran aina mato leda hotel lo nivasistharu سيسكن اما معنا او في الفندق سيسكن اما معنا او في الفندق ام اسبانش تو سها انجلش كود ماتلادوتندي انها تتكلم الاسبانيه كما ايضا الانجليزيه انها تتكلم الاسبانيه كما ايضا الانجليزيه ఆమె మాడ్రిడ్ తో సహా లండన్ లో కూడా నివసిించింది. لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن. ఆమె స్పెయిన్ తో సహా ఇంగ్లాండ్ కూడా తెలుసు. انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا. انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا. اين مورکడే کادو بددکستడు కూడా انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا ame andamainade kaka telivenedi kuda انها ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه انها ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه اما جيرماني كاكا فرنش كودا ماتلادا غارادو انها لا تتكلم فقط الالمانيه بل ايضا الفرنسيه انها لا تتكلم فقط الالمانيه بل ايضا الفرنسيه نينو بيانو غاني جيتار غاني وايانشالينو لا استطيع ان اعزف على البيانو ولا على القيثاره لا استطيع ان اعزف على البيانو ولا على الجيتار نينو فولت كاني سامبا كاني چيلينو لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا ناكو اوپيرا كاني باليه كاني نچد لا احب الاوبرا ولا الباليه لا أحب الأوبرا ولا البالي ميري، أنت دعلا organisتي، أنت دعلا به فرث من الجميع كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر ميري، أنت دعلا به فرثا جددا، أنت دعلا بهذي كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا بايصه <تصفيق> بيرغوتنا كودي وللا سابنتانغا تايار اوتارو كلما تقدم المرء في العمر كلما اصبح اكثر رضا كلما تقدم المرء في العمر كلما اصبح اكثر رضا